اوه بالله من الشيطان الرجيم بسمك الله الرحمن الرحيم خیلی نحن أوليان انَّ الَّذِينَ يَخْصُرُونَ بُنُوهُمْ فنزل علي I miss نحن أوليان the mm -hmm. mm -hmm. Mmm. -hmm. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة وأبشروا بال <تصفيق> <تصفيق> وأبشر بالجنة التي كنت وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمْ ادفع بالذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أخر آمين وما يلو <تصفيق> وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبْتُ Oh. <تصفيق> فاستعر بالله إنه هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والطحى والليل إذا سجى ما بسم الله الرحمن الرحیم و الضحاء من يتيما فلا تقر وَأَمَّ الْسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثْ وَأَمْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَقَدِّ فِي لَن نشرح لك الصدر و وضعنا عنك وزر الذين عن لك وي ظلم ورفعنا لك الذكر فانما مع العسر ذَنْ صَدَّ <تفنصر> إِلَى رَبِّكَ فَغْضِب صَدَّ غَضَبُ الْعَظِيمُ